نزله في ليلة مباركة ان انزل في ليله مباركه لان كننا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا معتلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والنجم والذين ماء ممكنين. لا بله إلا هو يحيي ويميت ربكم, ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس عذاب النميم رب نكف عن العذاب إنا مؤمنون لهم ذكرى رسول مُبِين ثُمَّ تَوَلَّوْا عنه وقالوا معلم أَن هوَ ظَالِمٌ وَلَمْ يَجْنُنْ إِنَّكَ كاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ خَائِدُونَ يَوْمَ نُغْرِجُ الرَّجْسَ الْكُبْرَى إنا ولقد بدلنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن نزلوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعنوا على الله إني آتيكم بسوطان مبين وإني مبت بربي وربكم من ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتذلون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوان إنهم جند مغرقون كم ترتوا من جنات وعيون وزروع ومقاب كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك واورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا من ولقد لجينا البني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون, من فرعون إنه كان عاليا من المسربين ولقد اخترناهما لا على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه براء مبين إنها أَسْأَلَ الْأُولَادِ وَمَا نَحْنُ بِهُمْ شَرِيعَةٌ فَأَحْتُبِيَ إِلَى إِنْجِلْزٍ فَاضِعِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ خَوْفُ بَعِيدٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ مِنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ما ما خلقناهما وما إلا بالحق ولكن كذب أسرهم لا يعلمون إنا يوم البعث ميقاتهم جميعاً يوم البعث ليقاتهم جميعاً يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا شير ينصرون يوم لا يغني مولا عن ما أنزل شيئا ولا هم يخرجون ولا هم يظهرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه والعزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لذيذ إن في البرتقال كالمليلية الحاميم خلول من عذاب الحميد خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوه فرأسه من عذاب الحميد ذقنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستغرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكلة آمنين لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت انما نعد عذاب الجحيم فامل من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه برسالك لعلهم يتفكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب انهم مرتقبون